وَأَذَرْتُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِي مِيْفَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَانُوا تَطَّلِعُ عَلَى خَالِهِ واصبح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا بي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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتْ لِلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْمُ أَبَنَاءُ اللَّهُ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعْمَ وَمِمَّنْ خَلَقَ يُنْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ على فترة الرُسُلَ أَن تَقُولُوا أَن تَقُولُوا مَا جِئْنَا مِن بَشِيرٍ وَلا نَذِير فَقَد 111. أذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا 112. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين 113. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة 117. كتب الله لكم ولا ترتدوا, ولا ترتدوا على أدباركم فتنقربوا خاسرين 118. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين 119. وإنا لن ندخلها حتى 119. ويخرجوا منها فإنا داخلون 110. قال رجلان من الذين يخافون 111. أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب 112. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 113. وعلى الله فتوكلوا إن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 يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين